مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين إن, أن, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا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 كُمَا تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان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 تبارك اسم ربك دي الجلال والإترام